اذاعتم انكم اولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا 119. وعودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشر في الأرض واتقوا من فضل الله وذكروا الله كثيراً وذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون وإذا رأو تجارا أوله ونفضو إليه وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرزق